وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوهُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوهُ فِي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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ خَلَقَ وَخَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تخبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فتبحه وأربار السجود ومن الليل فتبحه وأربار السجود اسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرًا يوم تشقق الأرض عنهم سرًا ذلك حشر علينا, يسير ذلك حشر علينا يسير نحن نعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجباء بذكر بالقران من يخاف وعيد بذكر بالقران من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم والذاريات ذروا والذاريات ذروا فالحاملات قرى الحاملات قرى فالجاريات يسرى فالجاريات يسرى فالمقسمات امرا فالمقسمات أمرى انما توعدون للصادق انما توعدون للصادق وان الدين لواقع وان الدين لواقع